وَخُذْ إِنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ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 يا ايها الذين امنوا اذا تناديتم فلا تتناجوا بالالثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله واتقوا الله الذي اليه تحشرون واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 أولئك في الأزلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي Kétab الله, lأغلبn أنا ورسلي, إن الله قوي عزيز. La tajidu qawman yu'minun billahi walyom al-ákhir, yuaddu'na man hadd Allah ورسوله, ولو كانوا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون